فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسؤورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا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 واللين وما وساقو والقمر إذا تساقو لا تركب عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون تقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون الذين كفروا يكنلدون والله اعلم بما يفعلون فبشرهم بعذاب الالم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون